إن علمنا أبي طالب خير الناس برضو بعض عصمان لا يا عمي حلين جاء أنت تحكم بالغيب تعلم ما في قلبي؟ لم أطرح سؤالي إذا كان هؤلاء والذين فيهم المبشرون بالجنة والرضوانيون وأهل بدر وأحد والخندق إذا كان هؤلاء كما كانوا ورغم ذلك تولى عليهم مجموعة من السفهائي وقتلوا لا يا تولى عليهم تولى عليهم سيدنا علي بن أبي طالب بعد لا ما تقطع، ما تقطعنيش يا أخ لا أنا مغلطات منطقية سوالي بس اسمعني أنا مش داخل هنا علشان مغلطات. تمرر مغلطات أنت بتقول تولى مغلط. عليهم مغلط. مجموعة من السفهاء هم اللي سيدنا هم اللي صدقني أنت فاهمني واش راح نقول ومتأكد من الشح نقول ولذلك تقاطعني اقطع ليه بس عشان فهمك أنا. فاتت تقطعني لي. لا أنا بقطعك لما تكون في مغلطة. من تولي. ما تقول صح. إنه إن تولي. اللي تولوا سي... اللي هما كترد سيدنا عثمان لا ما تولش حكم ولا حاجة. لا لم أقول اللي... تولوا حكما تولوا أمرا بدليل ذلك أن عثمان اضل ثلاثة أيام والغافقي يصلي بالمدينة أنا بطلع على السيرة حازم لستوا من دامش يغلطون بالسائل وعليه ما جماتيكش يتولون يصلط عليهم أوكي؟ يصلط عليهم من يقتلوا إمامهم ظلما وعدوانا ويحبسوا عنهم في الماء في غزوة و... أحد جزئيا صلت الكفار فجرح المصور أصابه ص... ف... لا لا تبعني تبعني صلت عليهم هؤلاء وقادوهم لذبح بعضهم في الجمل وصفين وشقوا صفهم في النهروان وما زال الاقتتال المذهب الطائفية على مقتل عثمان من فتنة مقتل عثمان لم تنتهي لحد الآن شيعة و سنة و خوارج و وعليه لا استدلالك لا فان استدلالك فإن استدلالك سنختم رح نختم, رح نختم. وعليه فإن استدلالك أن نترك الناس لإيمانهم وكما يكون إيمانهم سوف يجدون أو يتولى عليهم فهذا التاريخ كذبه في أكثر من موضع عبد الملك بن مرمان ولا الحجاج بن يوسف الفاسق على قتل عبد الله بن الزبير وهو من هو وعلي فاس يدلالك هنا نعتبره طيب, طيب. مشكل... انت انت مشكل... ان... أنا مشكلتي معاك مش في الطرح الطرح مش هينفع أصلا يكون طرح في مسألة من غير كتب ومباحث نناقش فيها تمام لكن مشكلتي معاك المغالطات اللفظية مش المنطقة اللفظية انت بتلعب بالألفاظ زي مسألة التولق ال... الامور الجزئية لا تناقض الأصل يعني لما كن من حيث الاصل في خليفة مسلم بيحكم المسلمين ويحصل بعض قلاقل دي لا تناف ان ده حكم اسلامي في الجملة في النهاية بيحكم بالشريعة بيقيم الاسلام بيحد الحدود بيجاهد الكفار بيحفظ ديار الاسلام حصل بقى ان انتقل من ملك من خلافة راشدة الى ملك جابري الملك الجبري ده شالك كتاب والسنة وحط حاجة تانية ولا لازال بيحكم بالكتاب والسنة يجاهد الكفار يحمي ديار المسلمين ما غيرش غير دي بس ما هوش ما ما هوش لو انت تعترض شا... وانت ما دخل وانت اللي دخلت فيه لما هو مش موضوع انا عشان انا بعرب أنا ما جيت اعترض عليك في الاول واقطعك قبل ما تتكلم علشان ما توصلش لانك تخرج من المساله ايه حازم علاقه التوليف خلاف بده خلينا نحكم العقل انا وانت اختلفنا نحكم نحتكم... نحتكم الى ابد يا ابي فهموا اني مانيش قاعد نقول له النظام طاح طاح الخلافه طاحت وراحت وهذا لا يعني عدم مشان راني نقوله له ان الناس الى ايمانهم سوف لا يؤدي بالضرورة الى ضبط النظام العام ده اصلا ده جزء اصلا أصل من تلاعبك اللفظي لان ما قلتش ان نقل الناس انت من يتلاعب طيب شكر شكر هقول لك هو راجع لا ما خلي قابل ياخي احتكم لي انا احتكم لا انا ما, ما باحتكمش يا استاذنا انا ما باحتكمش لحد مختلف معه في العقيدة اسمعني بس انت عندك روم تسجيل الروم هتقدر ترجع له في النهاية انا قلت ان ده جزء او بدهي عندنا كمسلمين الامام بالغيب وان الله عز وجل يوفق لكن في جزء انا قلت برضو اثناء الشرح ان المسلمين هيحصل بينهم شورى وعمرهم شورى بينهم اما قلتش ان ربنا عز وجل هينزل هي مثلا نص في الكتاب او السنة باسمائها خلفائية لا انت بتصور للناس ان انا قلت ان ده بس ما اجتهدش خالص ولا بقى اصلا امر اله وخلاص انت بتصور للناس كده في اللغة اللي انت بتعبر بيه عشان كده انا لك انت بتتلعب لفظيا بتصور للناس ان احنا بنقول ان الامر ده امر اله بحت لا دخل فيه لا المسلمين متفقين على أمر الله عز وجل بيتبعوا الطريق والشرعية لتولية الخليفة بينظروا الأصلح بيحاولوا أن يبايعوه فين اللي احنا رفضناه ولا نحن ولا, ولا, ولا هذا كان استشكالي زيد ولا هذا تفضل ما أنت لو ده مش استشكلك يبقى ليه بتعرض به في الكلام حتى توهم ولم اعرض ان احنا, بنع... إحنا بنعتمد لا إن... ما... الكلام موجود انت ب... بت... بتويني بتو... بتو... هاني جاعد تقولك انت تسألني إن إحنا... تسألني عن نفسي لا الساس وانا ما بسألكش بي. انت داخل اصلا تسأل سؤال هو انا اللي بسألك انا مش عايز اسألك اصلا انت اللي داخل تسأل سؤال فسألت في الديمقراطية وطريق توليد الخليفة والكلام ده لك مقدمة قبل ما نتكلم في التفصيل ان احنا عندنا جزئية غيبية ان لما نبقى محترمين مع ربنا ربنا هيوللنا الاصلح احسنت وبعدين دخلت, دخلت في التفصيلة اللي هي الرسول استخلف سيدنا ابو بكر وما استشرش الصحابه سيدنا ابو بكر لا, استخلى لا استخلى هذه تجاوزناها تجاوزناها الاشكال هو راح نعاود لك وركز معايا خش بقى في الاشكال عاودته اربع مرات هذه المرة الرابعة اللي راح نعاود لك الاشكال الاشكال أن نكِلَ الناس إلى إيمانهم فهذا مش فهمت. أنا بقولك مش أنا بقولك انت بتتلعب للمرة الخمسة يا عمي اتبعني تبعني مين اللي تبعني. قال نكِل الناس لإيمانهم يا, يا أستاذنا بأنت أتبعك هتضيع وقتنا وقت الناس وأنا لا ما أقولتش بناكِل الناس لإيمانهم ممكن. الناس هتكتهد وهتضور على خليفة لا من فضلك من فضلك لا لا لا هايبل تاني يا نقطة نظام هايبل هايبل هايبل توقف توقف توقف توقف أنا, انا هو قولنا. اعتبرني انا قولنا. هو صدق دقيقه صدق أنا صدق من صدق أنا صدق حازم صد أنا اذا أنا صدق أنا صدق أنا صدق أنا صدق عنده استشكال راح صدق أنا صدق مقدمه صدق أنا صدق أنا صدق على صدق أنا ما أنا صدق أنا اعطيت على هيبا طيب هو طيب, هو طيب هو طرح حاجة. استشكاله و جاوب عليه طيب ما هو طرح استشكاله و قال كده أنت عندك مشكلا بنت أكل الناس لإيمانهم ما هو طرح حاجة. الاستشكال خلاص يا جاوب عليه طيب ماشي ما هوضاكك عم داء وقت الناس أنا عايز أجاوب أني هن... هن... هن... لإنه أخطأ في ظنه أنه بناكل الناس لإيمانهم فقط بناكل الناس لإيمانهم جيدواهم و هاتهم و أخذوهم بالأسباء رح, تضيف رح تضيف عليها فضل انت رحت... الآن رجع بك إلى التاريخ وقال في... وتحدث على حكاية مقتل عثمان. الآن ما في حكاية الولاية أن من ولي عليهم فيما بعد ولي عليهم خليفة. إذا ااا إيمان... نتحدث في نقطة لماذا ألم يكن عثمان بن عفان في تلك الفترة؟ يعكس إيمان الناس. أنم يكن ب... بتلك الدرجة التي كان عليها علي. أيوة طبعا فهمت الفكرة. وهم جسءنا وهم جسءنا على ابننا كان بيعكس إيمان الناس برضو. هو سيدنا علي بن... على ابننا طالب وحش. ما هو من خيار الصحابة أيضاً. و... وهل عثمان بن عفان وحش هذا؟ ملأ الوحش. ما هو عشان كده وفاة أبو بكر الصديق ليس معناه إن الصحابة وحشين. إذن سيدنا عمر يا طريقة سواني. ما هو مشايل فاطم. مشايل فاطم. مشايل فاطم. مشايل الناس مشايل فاطم. مشايل فاطم. مشايل فاطم. مش هينفع طريق الكلام كده قتل سيدنا عمر بخطب انت ليه ما أشرتش إليه تمهو كوت البرد وإلي ما أشرتش إن كده وكأن الصحابة وحشين طالما سيدنا عمر كوت الله كلهم خيار من خيار فعشان كده بقول لك في فرق شاسع بين إنك تقول إنه كوت الخلفة مسلم فجاء بعض وطغوت كافر وارتضاه الناس وفي فرق إنك تقول كوت الخلفة مسلم فقول لي بعده خلفة مسلم أيضا وليس هذا الموضوع ليست هذه هي نقطة الإشكال للمرة الخامسة. ليست هذه نقطة الاستشكال أحلى. إلى إنسان تعود له خمسه مرات وتقول له ما هيش هذه النقطة ويرجع لك لنفس النقطة يظهر أن المشكلة في لغتي أنا, انا لا أقصد نقطة الخلافة وما تبعها وما تقدم عليه أنت قلت تبعني أنت قلت قلت لك أنا كيف نولي الخلافة؟ هل من دو... نترك الناس أمورهم كما فعل رسول الله؟ بالتشارك كما أبو بكر بالتوليه كما عمر ستة من الناس كما عثمان غيرها الأمر هذا ما قلت لك انه في الأنظمة يجب ان نحدد نوعا قلت لا قلت سوف نجتهد ونحن نؤمن أن الله كما نكون سوف يولي علينا وإذا كنا مؤمنين فالامور راح تسير تمام كما قلت قلت لك أنك للناس إلى إيمانهم والأمور تسير تمام يعني نعتمد ان الناس مؤمنين إذا الأمور راح تسير تمام هذا لا يسير في جانب النظام العام بدليل أن الناس كانت تمام ومؤمنين ومن خيار الصحابة في عهد عثمان ورغم ذلك تسلط عليهم من قتل إمامهم وساقهم إلى الحروب وسفك دماءهم ومزقهم شيئاً لازم ما زلنا نعيشها لحد الآن هذا استشكالي أما جاء خليفة طبق الشرع لم يطبق الشرع رحل الناس من دلة هذه يقول انا أموري أن إيمان الناس لا يعني بالضرورة أن امر يمكن ان يكون هناك مية يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون كلامي واضح يمكن ان يكون هناك امر وهذا سؤالي الأخير انا كلامك كان واضح حتى أنا من باب الإنصاف قلت لك مش مغلطة منطقية هي مغلطة لغوية لعلك عشان ما ما العربي مثلا عندكم في الشمال الإفريقي بعافية شوية واعتمادكم على اللهجة الدرجة فممكن يكون غلطة غير مقصود ما مولتش غلطة منطقية أنا بتكلم على غلطة لغوية إن كلامك يشعر ان إحنا بنعتمد فقط على مجرد الاستخلاف الرباني للناس لا ربنا أمرنا أن نأخذ بالأسباب وأمرنا أن نجد أن في اختيار الخليفة أن يكون أفضل الناس ما أنكرناش الأمر ده كله تمام؟ لا ما لم لم تجيب على السؤال. ما نجاي ما, أقول. ما جاي على الإجابة هو لا ما نجاي على الإجابة هو فالافتراض إن هي المسألة مسألة استخلاف فقط وما فيش غيرها إحنا بنقول لا في غيرها كتير مش دي بس زي مسألة الشورى في الإسلام في عهد من العهود مسألة أخرى الشورى الجزئية. اللي هي شورى أهل الحل والعقد في جزء من, من الأجزاء في صورة ثالثه الإسلام بيكررها اصلا اللي هي الـ الـ الملك العضوض اللي هو الحاكم المتغلب في الإسلام في صورة رابعة اللي بدأت النقاش بيها معاكم لما أنت قلت لي هل أنت بترى ان النظام الثوري فقط هو نظام الاستخلاف الآن لو تفتكر ده كان بداية كلامنا الاستاذ عادل صح قلت لك يا عم جدلا هب ان في طاغوت من الطواغيت الان اقتنع اصلا بالشريعه يفضل خليفة طب اقتنع بالشريعه وقال نشوف خليفة نجيب صندوق اقتراع ونقترع وفق الشريعه يعني أنا ما قلت لكش ما نكتهيتش وما قلت لكش الأمر إن ربنا عز وجل هيوفقنا من غير ما نسعى ولا ناخد بالأسباب بل أنا طرحت لك أسباب توافق الواقع كمان زي ما ضربت لك مثال حازم فيك أنك حازم أسمع لي أنك في حديثك مع هيبل قسمت الخلافة الخلافة هي إقامة دولة على منهاج النبوة لكنك استثنيت بني أمي حين قلت أنها أنا أتحدث عن خلافة منهاج النبوة أي في الخلافة الخمس واستثنيت بني اميه مش استثنتهم من خروج مسمى الإسلام او مسمى الخلافة بس المسمى الأضاق اللي هو خلافة على منهاج النبوة اللي ذكرت في الخلفاء الأول لكن هم خالفوا في بعض جزئيات وما كانتش فقط مسألة تولية السلطة ده كانت مسألة إتاحة الباب شوية لأهل البدع كالمعتزلة والجهمية ومن بعدها ما أنا مش عايز نخش في مناطق تفصيلية زي دي انا بكلمك في الجزء اللي كنت انتو عاملين الروم عشانه الاشكاليات المتعلقة بالحكم بغير ما أنزل الله والخلافة وتولي الخلافة والسلطة والديمقراطية وا, وا. فانا كنت تحرس ان الموضوع ما يخرجش بره النقطه دي فانت ربطت الان انه توليات الخليفة او بتشعر بكلامك ان انا بقول كده فانا قلت لا في اشياء كتير واسباب نستطيع ان نأخذ بها أو قحكم متغلب الأئمة حكمنا بالشريعة. ألم تتوفر بالشريعة؟ في ألم تتوفر هذه الأسباب من اجتهاد وكل الأسباب التي ستطرحها في وقتي. والله في الناس المحيطة بعثمان بن عفه. ما هو عشان كذا؟ واللي سيدنا ع علمنا بطلب بعده المشكلة. هو أنت كده كده أنا السنة. لا أحد لا لا, لا نتحدث في, في من أتى. أنا لا أتحدث في من أتى بعد. أنا أتحدث. في مرحلة عثمان بن عثان أحد المبشرين بالجنة عرف الجميع والمحيطون بعثمان بن عثان أنهم أن هذا شخص مبشر بالجنة الآن أنت قلت في كلامك شوية سفهاء أسأل شوية سفهاء تقصد بها العدد أنهم قلة أقصد بأنها قتلة عثمان رضي الله عنه أرضاه تقصد بأنهم قلة أنهم قلة انا ما انا مش فا... انا بحس معلش واسمحلي لي ان انا اطلع اللي في قلبي طالما دخلنا روم انا بحس ان انتم احنا كده بعيدنا خالص عن اللي المفترض داخلين نكلمه تكلم في ما تريد حسن اوكي اذا اجبت اذا هيب قال دقيقه ممكن يكون دور ممكن يكون دور من طرفك هيب هيب انا, أنا, أنا, هاي أنا, هاي اللي, أنا اللي انا فاهمه اللي انا فاهمه في الاسلام اصلا ان اللي بيحكم في الاسلام مش الفرض الحاكم هي المنظومة الحاكمة إذا أكرت الشريعة الحاكم نفسه بيكبر على انفاذها بين الناس وصل الفكرة واصل عشان كده انا عندي أنا عندي لو في منظومة إسلامية وفي عشر اشخاص نختار منهم ومش وواحد قال لنا نقول حادي بادي كده ونختار واحنا مغمضين اتفضل أي حد فيهم مش مشكلة المهم نحكم بالإسلام وبالشريعه لأن في النهاية اللي هيحكم ده هو في حد ذاته مش بيدير لوحده مع كثير من أهل الإدارة تفضل. هاي بل هل, هل أخذت خوف. الإجابة عن سؤالك أم لا؟ أبي ألا أنا لم أتلقى إجابة عن سؤالي وتفاديا لأن النقاش يبقى دين بين لزادمين خلينا نفوت الدور على الإخوة ويقتصر دون على بعض التعليقات تفضل. تمام تمام إذا الدور كين, كين أبو خير مرحبا أنا والله مش فاهم الروم إيش مرجعية نعرف الشيخ حازم مرجعيته إسلامية شريعه ما أصلاً ااا من الذي يهمك في معرفة المرجعية خليني نطرح سؤالي من فضلك خليني نطرح سؤال من دور قبلك دور قبلك كين دور قبلك هذا وإيش حبيت نقول أبو تفضل يا أبو محمد أبو محمد موجود لا. لا. تفضل تفضل الانسان اللي عنده يعني اللي عنده كلام في هذا السياق مش من خرجوش سياق هذا لأن أنا كلامي خارج السياق يعني وعنده إشكالية يعني نرجعه نطرح سؤال في مسألة الحكم بغير ما انزل الله تحكم وتحكم يان قانون الله يعني تمرر الدور أبو ما عندكش تعليق حول ولا تودي الإنسان... تغيير الموضوع لا قصدي أنا يا الإنسان اللي عنده تعليق ولا من الإخوة اللي راهم هنا في نفس السياق اللي كانوا يتناقش فيها تمام تمام حسن ما نحبش نقاطع أنا يعني فهمت تمام وأنا نحتافظ بدوري بالسؤال يعني إذا أردتم رجوع للمسألة أحمد السلام عليكم يا جماعة عليك سلام سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليك يجب أو أول شيء يجب علينا تحكيم شرع الله في الأرض والكفر بالقوانين الوضعية ونصب خليفة يحكم بالشريعة. أما المسألة الذي كنتم تتحدثون عنها شيخ حازم هذه أمور شكليه ممكن آلوا الحال والعقد يتفهمون على كيفية تنصيب الخليفة. المهم هو تطبيق الشريعة واضح والكفر بالقانون الوضعي تفضل. صح. وردوا. انا رد على سؤال هي اللي حاسه ان طرف في دائره الاساس تقطيع صوت عندك بيقطع صوتك صوتك متقطع اعاود حل المايك الان واضح اسمك ما زال متقطع ما مش المايك ت ا تمام يعني هو هذا يعني هو كان كان يقصد يعني مش فقط يعني التوكل فقط يعني على أنه كيفما كيفما تكون يولى عليكم لا يعني فلازم تيخد بالأسباب أيضا لأنك أنت هيب القمة بالفصل بين كلامي فمثلا لما ولي يعني أبو بكر الصديق أمر المسلمين كانت هناك حروب ردة يعني جزيرة العرب ارتدت فهنا هنا يعني هل سنقول بأن خلاص لما رتد لما ارتدت العرب أبو بكر ولي فيه مشكلة فكمان كيف كيف يعني لما لما لما أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق أبويا بتوكل الله وكيف توكل الله توكل الله ب ب تخد فمثلا كان له دليل أن الخلافة تكون في قريش يعني وكمان أنه عمل شورا بين بين الصحابة فهذا أيضا توكل على الله فهمت؟ فهي مش مشكلة يعني أنه الرعية خلاص لو كانت جيدة خلاص لازم الخليفة يكون جيد أو إذا كانت الرعية يعني خارجة عن الدين خلاص الرائحة راح يكون هو كمان خارجة الدين لا المسألة مش مش هكذا يعني هو كان كان القصد بتاعه أنه لازم يعني التوكل على الله مع الاتخاذ بالأسباب في نفس الوقت هذا ما كان ما كان يقصده فلا, فلا يمكن الفصل بين التوكل على الله والاتخاذ الاسباب اوكي السلام عليكم تسمح لي أخي الفاضل خلي الإخوة يأخذوا مداخلتهم انا مشغول حل. دقيقه فقط يأخذوا مداخلتهم ثم أعود معليش اوكي مارك الله اوكي تركي السلام عليكم ورحمه الله أنا أعتقد المشكلة في موضوع الحكم يعني في الدولة الإسلامية هو مشكلة منهجية وبدأت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام والخلاف اللي صار فحسب ما قرأت طبعاً ما أحد يسألني وين الدليل إنه حتى سيدنا علي بن أبي طالب يعني أخذ يعني سيدتنا فاطمة على يعني ال الحبار تبعه ولف المدينة يطلب البيعة يعني ما بايعوا غير خمس أشخاص نفس الشيء صار في ثقيفه بن سعد احنا مش هنوقف عند الثقيفه رح نطلع له حروب المرتدين لما لما احنا نحلل حروب المرتدين جزء منها ناس خرجت من الإسلام وجزء رفضت الزكاه لما نيجي نحكي عن رفض الزكاه شو تعريف الزكاه الزكاه هي أموال تدفع من الاقاليم للحاكم هم كانوا رفض رفضهم للخليفة أو بكر مش لأنه ما له قيمة في الإسلام أو لأنه مش من يعني كبار الصحابة بس كان رفضهم لأنه بدهم يصير تصويت يعني كيف مثلا عندك في أفغانستان في عندك اللويا جيرجا زي مجلس عموم القبائل بيجتمع كل سنة وقت الحج يعني كانوا القبائل العربية تجتمع في مكة ويقرروا مين بيكون الخليفة إلهم أو اللي يصير فجزء من القبائل العرب رفضت يقول طب إحنا ليش لازم أنه ندفع للخليفة اللي إحنا ما اخترنا فلذلك القاعده مثلا في بريطانيا بيقولك يعني ما بتدفع ضريبة ما إلك ممثل فإذا أنت بدك تكون أنا أدفع لك الأموال لازم تعطيني تمثيل في الدولة حتى لما صارت الدولة وسيدنا أبو بكر الصديق حكى من الأمراء ومنكم الوزراء عطيني بالتاريخ الإسلامي كم عدد الوزراء من الأنصار قليل جدا ولو كملنا بعدين استشهاد سيدنا عمر بن الخطاب شوي مختلف عن حكايه شيخ حازم لأنه كان مقتله على يد شخص مجوسي يعني ما كان خلاف داخلي داخل الدولة الإسلامية الآن الفتنة الكبرى اللي احنا لازلنا حتى اليوم بعد 1400 سنة نعاني منها هي مقتل سيدنا عثمان لأن هناك مشاكل خطيرة بمعنى الثوار القدم من الكوفة ومن مصر ما كان عددهم قليل كانوا بحدود 3000 إنسان دخلوا المدينة المنورة كانوا مسلحين النتيجة اللي صارت أنه حتى المتهمين المباشرين في مقتل عثمان بعد ما انتهى الفتنة ومبايعه الأمير الإمام علي بقوا يشتغلوا معاه في الجيش لذلك لما الإمام علي انتقل ترك المدينة اللي هو لازم يكون يظل حاكم فيها وانتقل للعراق أم المؤمنين العائشة والصحابة اللي يحقوه بيحكوه طب بدنا حق عثمان يعني لازم انتقوم بالحق فلما أجى معاوية وطالبوا وهذا كمان سبب معركة صفين لاحقاً قالوا بدي اللي قتلوا عثمان وهم بيشتغلوا معك بالجيش الإمام علي ما, ما سلموا إياهم كان عنده فتوى شرعية انه هذه فتنة وما بقدر اعدهم فيها فانت بتلاحظ انه عبر التاريخ طيب انت, انت آه... بعد اذنك بس عشان اللي, اللي انت قلته كده تقريبا ثلاثة او اربع مغالطات اصلا مع اللي حصل منطقيه ولا لا ما انا جاي لك اهو لا دفع ده فيه مغالطات تاريخيه كمان يعني طيب. مثلا انت غلطت غلطة منطقية واظن انها مقصودة لان شكلك مثقف مش مش هحسن الظن يعني طب بتقول منا امير ومنكم امير وسي... وما حصلش انه انه ولا بعد كده ده ما كانش أصلا عرض من الصحابة ولا عرض من الخليفة حتى نقول إنه ملزم بأداؤه وبالتالي كأنه أخلف وعده ما عملوش لا ده كان عرض من من الأنصار ولم يقبل أصلا لا كُبل إنه منهم أمير ولا كُبل إنه منهم وزراء ما كُبلش الكلام ده ما كُبلش أصلا الكلام ده يعني هم رفضوا, من الوزارة،, رفضوا آه الوزارة؟ آه طبعاً, آه طبعاً رفضوا الصحابة وأبو بكر الصديق وعمر وغيره من الصحابة رفضوا الإمارة ورفضوا الوزارة كمان وقال سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر سيدنا عمر طبعا اللي كان بيتكلم وقتها ان ان تطيبوا انفسكم ان تقدموا على من استخلف رسول الله في الصلاة واستدلوا بحديث ال من قريش على رفض الاستخلاف من الانصار الامر اللي, اللي انت اللي انت بقى المغلطه اللي المفترض ما تغفلهاش مغلطة اغفال دور الانصار الانصار رفضوا ولا الانصار تحذبوا ضد الصحابة لا الانصار كانوا عايشين زي الفل يبقى اللي انت مستشكله وصعبان عليك ان ازاي هما سابوا السلطة يا عم هما كانوا مرضيين اللي مزعلك انت ادي مغلطة المفروض اللي هو نفسه كان مبسوط بنظام الخلافة القائم ونظام الحكم القائم وماشتكاش انه كان مهمش وكان مالغي رأيه وانت اللي جاي تستشكله دي نقطة المغالطه الثانيه اللي اللي انت بتقول قتال المرتدين وانهم رفضوا خلافه ابو بكر الصديق ما رفضوش خلافه ابو بكر الصديق فين دي هتلي عليها نص كده من, من من من التاريخ فيش حد من مناء الزكاة رافض خلافة ابو بكر الصديق او منعوا الزكاة بحجة الرافض انت بتقول انه مفيش تمثيل لك الا ما تعطي الضرائق دي ما لهاش علاقة بدين هائلة انه هم بالفعل اعتقدوا ان سيد ابو بكر الصديق هو الخليفة وهو المسؤول وله الحق ومنهم من اخرج الزكاة هو لفقراءه ومنهم من جحد الزكاة ومنهم من منع الزكاة بالكلي يعني كانوا ثلاث اصناف منع الزكاة بس وبعدين انت نفسك متفق على قتال اتباع مسلم الكذاب دي مغلطة منطقية اخرى انت نفسك وفق منهجك انت شايف ان الموضوع كله غلط من اصله ما بتركز ليه على منع الزكاية اللي مج ده انت بتركز على نوع من الثلاث انواع اللي منعوا الزكاية وكأن الانواع الاخرى بتريد ان تقول انك متفق ان الانواع الاخرى تقاتل انت متفق ان اللي رجعوا لعبات الاوسان واللي اللي اتبعوا مسلم الكذاب و اللي جاحدوا الزكاية كل هؤلاء يك نعم او لا عشان ما تطولش يقاتلوا نعم نعم كل دول يقاتلوا تحت بند ايه تحت بند الردة الرد. طب تمام يبقى مشكلتك ايه بقى في منع الزكاة؟ منع الزكاه إن انه انه القبائل اللي رفضت تدفع الزكاة كانت حجتها واضحة ان احنا متفاهل الرسول عليه الصلاه لانه احنا متحالفين معه سياسيا فلما توفى الرسول بدهم ياخذوا يعني بدهم يعني يتم اخذ رأيهم باختيار الخليف القادم لأنه حيث هؤلو الزكاة ما الكلام ده غلط أصلا ودي ملقاش علاقة بدي ده حكم شرع وصفه في الشريعة كده ملوش علاقة بالحاكم يعني مش جامع يعني ايتاء الزك... هل... الزكاة ايتاء ايتاء إتاء... الزكاة وان الزكاة تجمع بالشكل الفلاني ده ملوش علاقة بالحاكم او حقوق الحاكم ده له علاقة بحكم شرعي منصوص عليه بس كده وبالتالي فازم. لابنقول إنه, انه كان في عهد الرسول بس ولا في عهد الخلفاء الرشيدين بس طب سؤال حازم عدد السكان في الجزيرة العربية اكتر من عدد سكان المدينة المنورة ولا اقل اكتر بكتير طبعا فلما تقول اهل الحل والعقد انت بس اهل المدينة يعني اهل العاصم القاهرة اللي بيختاروا الحاكم او اهل عمان والوالأطراف اللي بيقولهم ادفعوا الزكاة ويدفعوا الخيرات والأمصار يدفعوا الفلوس حتى استشارة عفواً مين بتحبوا تختاروا فلان ولا فلان مالهم ما صوتهم ليش يحتجوا هو من قال هو لك الكلام ده من عارك إن مالهمش صوت ومين اللي قالك إنه ما بيدفعوا الزكاة مالهم بياخدوا زكاة بأرضه خد بلق هم هم أصلاً هياخد هم ممكن يأخذوا زكاة أكتر من اللي دفعوها آه انت آه وصل آه لك آه صوراً لحظة انت لك صوراً انت وصل لك صوراً خليك يكمل ومن بعد رد عليه باش ما يبطعش اخذ رد خليك يكمل ومن بعد نتعلق ونفوتوا الوحدة وخلي انه كاي الناس يتضروا تفضل اختصر الاخ خطر كاي الناس وراك ومن بعد نشوف انا انا خرص يعني بدي اتوقف الان انا, أنا النقطة, النقطة بس بتاعت الزكاة دي انت بتدفع الزكاة بتروح للامام بياخدها يا حطاف جيبه لا هو بيبدأ يردها للفقراء فممكن انت على سبيل المثال من محافظة على سبيل المثال مثلا اقتصادية تمام ففيها اصلا رؤوس مال كبيرة جدا هينفقها هو على محافظات فقيرة جدا مضقيعة تمام فده شيء وارد وممكن العكس يحصل ان انت من قرية فقيرة يكون القرية كلها مفيش فيها غير اتنين اغنية رفعوا مثلا مليون ريال ولا مليون درهم ولا مليون دولار للحاكم رضي للفقراء مئة مليون ومئتين مليون واصل الفكرة اه اتفاضي انا انا ما عم ببحث احلل التاريخ كيف صار مشان يعني اوافقه او ارجع التاريخ انا ببحث وين اصل الخلاف ليش احنا الان في العصر هذا إن انه انه انه بتقولي الانصار كانوا مبسوطين. يا سيدي على عين وراسي كانوا مبسوطين. شو النتيجة؟ لما صارت معركة الجمال وصفين. مين اللي وقفوا مع علي من أبي طالب؟ الأنصار. هم, اللي هم جيش علي كان من الأنصار. الشيعة كلهم كانوا من الانصار يعني فإنت الآن تحكي عن, عن إنشطاق عمودي في الدولة الإسلامية. إنشطاق عمر... عمودي في الدولة الإسلامية. عمار بن ناصر عم وغيره كتير من المهاجرين بل من هم من أوائل المه... من أوائل أصلًا اللي دخلوا في الإسلام من أهل دين. غير عمار؟ غير عمار. مين عندك أسامي تانية؟ أنا مش. أغلب حضر الأنصار. أسماء... أغلب ما حصل... الأنصار وقفوا مع علي يا أخي. أغلب ما الأنصار. ك... من عشان كذا؟ من عشان كده عم أقول لو الموضوع نحضر مصادر ونعد نناقش يبقى المفترض دي من باب الإنصاف المنهجي حتى. ننعيش هواقتي تاني وخلينا في الكلام الكلي في الكليات مش في الجزئيات انت بتقول مفيش انصار لك هذا عمار هتقول لي مين تاني ويعود افتح بقى وادور لك واجيب برضو, برضو برضو برضو انا سؤالي ايه علاقة ده باللي كنا بنقوله عشان برضو يبقى في استفادة للناس ربطوا بالحكم بغير معنزل الله او بالخلاف. حاضر انا انا جيك انا اللي بدي اصهله انه الوضع بعد انك سيد تركي بس أذكر بعد إذنك إخوة المديريتور في أخ اسمه محمد العتيبي يريد أن يطلع لكي عنده إضافة بعد إذنكم يا إخوة اسمه محمد العتيبي أسفع ما كاش إشكال يطلب بارك الريزهاند وأنا نقبله خاطر كي طلعت ناس ما عنديه إشكال ما, ما بعتلو بعتلو طلع طلع طلع طلع بعتلو طلع بارك الله فيك شخص تفضل السستر أنا اخواني الكرام اللي بحكي إنه يعني, يعني إحنا لما يكون عندنا نظام حكم وكان الأخ هبل كان بيسأل إنه هل في يعني كان تأسيس ومنهج من الرسول عليه السلام إنه كيف يجب يعني تأسيس مؤسسة الحكم أم ما كان فيه هو كان في اجتهاد هذا الاجتهاد إحنا الآن بندفع ثمنه لما نيجي نقول مثلا الصراع اللي صار بين الإمام علي وسيدنا معاوية نحن نستطيع ان نقول سيدنا معاويه خليفه من خلفاء الله على عيني وراسي بس احنا في دم يعني في دماء بين المسلمين سالت وللان احنا بعدنا نفكر بالحكم انو انا بدي الخليفه يحكم الحكم خليني أرجع على سيدنا عثمان سيدنا عثمان حكم 12 سنة سنه اول ست سنوات كانت على منهاج رسول الله وثاني ست سنوات بما نفس الامام علي وغيره من الصحابه اتهموا انك انت تميزت بني أمية وبالتالي الحاكم المسلم قابل إنه يصير عنده نحكي أخطاء يصير عنده تحيزات يصير عنده اجتهادات غير صحيحة النتيجة, النتيجة صارت حروب شوف الأخ تركي سامحني لأنه بش ما نطولوش أنا فاهمك وش هتقول شوف يا أخ حازم الأخ تركي استشكالو أنه ليس هناك تأسيس قانوني يحدد وظائف التولية وغيرها من النظام العام بطرق واضحة إنما طيب. الأمر متروك للجهاد تفضل السؤال, السؤال برضو إنت إيه علاقة ده باللي احنا بنقوله يعني انت عايز تقول أن النظام لا. الحديث أفضل لأنه أنا حدد منظومة حاجة. قانونية شوف حازم شيخ حازم عاقل طرح اللي أخصتوك. بيطرح سواني بس الطرح اللي بيطرح من أول الروم ما بين وينج يمين بيقول شريعه واسلام وقوانين اسلاميه وما بين وينج شمال بيقول الديمقراطيه واراء البشر فانت مع اي طرح من نقدك لمساله ان دي تركت الى ولم يكن فيها نص قطعي هل انت مثلا تقول انه كان الشريعة تحدد امر قطعي فنلجا اليه ونتمسك به فيزول الخلاف فانت بتتكلم من نفس المنظور الاسلامي ولا نعم هو يتكلم إيه؟ من هذا المنظور نعم نعم, نعم هذا هو. انا بتمنّ اتمنى إنه كان فينا تأصيل شرعي يعني يمتد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مؤسسه في مأسست الحكم إنما في عدم وجود يعني تأسيس شرعي فأنا مع إنه البشر هم يقرروا كيف يحكموا أنفسهم حتى أنت لو كان في نص شرعي برضه هيبقى تطبيق النص الشرعي آلية التطبيق هتبقى برضه ما للبشر فيبقى في نسبة من الاجتهاد يعني لو الرسول قالوا هيستشيره فانت لا تستشير ممكن يقدر احد هؤلاء الخلفاء يقنع اغلبيه من الناس باختياره لحل وعز بالكلام مثلا انا بضرب مثال مش مقصودش اقول كده على حد من الخلفاء فبرضو انت في النهاية ربنا عز وجل نهى عن الزنا ونهى عن السرقه ونهى عن كذا وملايين من الناس بيرتكبوها مع وضوح النص وقطائته في الدين فياريت احنا طبعا كلنا كنا نتمنى ان كل نصوص الشريعة تأتي محكمه واضحه حتى يزول أصل الخلاف بين الناس لكن ده سنة كونها قدرية وجود الاختلاف سواء وجد في نصوص قطعية خالفها الناس وارتكبوا الموبقات المذكورة في الشريعة في عشرات الآيات النهي عنها كالزنا والخمر وغيرها من الذنوب، أو في أشياء خفية أو متشابهة أو في الأمر الثالث اللي انت بتشير إليه اللي أمور تركت للاجتهاد يتمنى كل مسلم أن لو كان فيها نص قطعي حتى يزول الإشكاء زي الله نفس وسلم قال ائتوني بالكتاب اكتب لكم لا تضلوا بعدها فرح الصحابة ان لو كتب الكتاب والامة لا تضلوا يبقى ده افضل طب تركت الاجتهادها فضل نسبة واهتدت نسبة هي اسوأ لللي ضل وافضل لللي ثابت يعني اللي ثابت لو سألته ايه رأيك كان يبقى كل الناس على هداية كان هيبقى اجره اقال لكن لما كان اجره في جهاد النفس والسبات في زمن الفتن ضعف هذا الاجر وصل الفكرة وصل شكرا جزيلا الله يمكن عشان كده ده بين اول كلامي ان لو تمسكنا بالله سبحانه وتعالى ودين الله عز وجل هيصلح حالنا اكتر ده من حيث العموم وناخد بالاسباب على قد ما نقدر في تحر الاصوب والاصلح ولن يعدم التاريخ ولا الواقع من خلل وخطا في الاختلافات ما احناش قاليها يعني عشان نبقى كلنا كمل يعني احنا بشر نخطئ ونصيب شكرا أخ حازم تفضل أبو علي. مرحبا خبرنا حييكم. عف... أنا, كان... أنا كان عندي كريم. الدور من فضلك أنا عندي الدور أنا عندي الدور. الدور كان. أنا كنت خبلي. حسنا نزلوني يا ح الكريم. حسنا نزلوني. لحظة لحظة لحظة. أخي, أخي حازم. محمد معليش طب معليش محمد. طيب محمد بعد بعد أبو علي على طول يا محمد معلش معلش يا أستاذ محمد تفضل يا أخ أبو علي. أول شيء أنا قالي تفضل يا أبو أنا جيت نتكلم طرحت السؤال قل لي هاد السؤال مش من حقك كنت هم بتنزيلي نشوف بأن هذه قمع وهمجية وتعامل غير حضاري مع الضيوف إحنا جينا للتزير هوس يعني نتمنو على الأقل والله أنت أنت ضير اعتذار هذي أبسط حاجة أول شيء خليني نتكلم من أبو فضلك من فضلك من فضلك خلويني تتكلم لا لا لا لا لا أتراح انت تطلع وتتفضل وتتكمل مظلومية الشيعة معناش انت تحاول تتجاوز القدمين هبتك لا اكثر الاقل تفضل ليك الكلمة معلش يا ابو علي كان في حد قبلك اسمه ابو برضو بالعربي ف. خير ان شاء الله معلش تفضل خير. أنا أحيي مستن مستن صادق مع نفسه قال أنا ملحد ما كذب ما ولا شيء ما تلاعب ما قل ما تسال على المرجعية ما قل أحيي لا أسأل على المرجعية وإنما أحيي مستن إنسان ملحد وقال أنا ملحد أنا أناش... أنا ناقشكم أناقش... أناقش... أناقش... أناقش... أنا ملحد شكرا لك مستن شكرا على صدقك من غير الناس اللي يقول ما تسأل على المرجعية أحييك على هذا النقطة أنا والله نسمع الشيخ حازم لما سألوا هيبل على السؤال الشيخ حازم سأل قال أن لن نقف على شيء واحد هل هل سي يكون شورا بين المسلمين هل سي يعهد خليفة إلى خليفة وبعد ذلك قبل المسلمين لن نقف على هذا على حسب التاريخ على حسب الظروف على حسب الدين على حسب وبعد ذلك وقال وقال تعليق والحمد لله يعني ما فهمته أنا منه كما تكون يولى عليكم الله سبحانه سيوفقنا على حسب إيماننا فهيا بالمسك في هذه النقطة وبدا يدور حولها الرها حولها الرها حولها الرها حول فنشوف كان شوية استهبال لذلك انا اشكركم استمسعنا شوية بالغرفة واصدعكم وما ست شكرا يعني انت طلعت بل... هو بس يعني ثانية ثانية ثانية حازم حازمو حازم هيبت حازم يعني هو طلعت قالت هبط حبيت نكلمه يعني انت طلعت بش تقولي اني استهبل شكرا جزيلا لك زيد طيب فضل. عشان بس من عشان بس الناس تستفيد إما بنقول قصة إن, إن الموضوع الجزء الأكبر فيه جزء غيبي وهو توفيق رب العالمين للعباد أن يولي عليهم من يناسبهم لأننا أصلا في المنظومات الوضعية شايفين كم القمع من الحكام الطواغيت اللي بيتشدكوا بشعار الحرية والديمقراطية بل إن الشعوب لما أمت بصورات الربيع العربي لكي تزيل هؤلاء الطواغيت اتى من بعدهم أسوأ من ما قبل اصبح الناس يتندموا على الطواغيت القدامه سواء في في عهد القذافي او في مصر السيسي أو غيره كله عاد بيبكي على الطواغيت القدامه لان اللي اتوا أسوأ بكثير من من اللي مضى فاحنا لما بننظر على تنظير اسلامي وبنقول في شورى وبنقول ان الحاكم متوافر في الحد الأدنى من الشروط ان مسلم عدل يقوم بمهم الخلافة ذكر حر في شروط يعني احنا ما بنجيبش كده نقول برضو اي حد في شروط وسكيل كده بن بنحطه عليه متوافر في الشروط دي بنقول له تعالي، انت تنفع تبقى خليف طب تب هو ينفع والتاني ينفع والتالي ينفع وفي عشرين واحد ينفع يبقى بنقول للأم اختار السؤال بقى لو اخترنا اسوأ العشرين هيبقى ايه؟ هيبقى احسن من اي كلب من الكلاب اللي بتاعكم الان دول شاسعة حدش بيقدر يتكلم ولا ينتقيدهم فالمنظومة في الاسلام كده ياجوز تولي المفضول مع وجود الفاضل ليه؟ لان الفاضل ده حتى اذا لم يولى فهو موجود بيشير وبيبدي رأيه وكذا وكذا اما طرح المسألة من منظور اسلامي زائد نفس شوائب الجاهلية انه يقول لك ما هو هيستأثر بالسلطة ويا وه... عم ما انت افترضت معايا ان ده منظور اسلامي يبقى مش هيبقى مستأثر بالسلطة بل على العكس هو يفر منها اصلا واحنا اللي هن... هنلزمه بيها الاخ حازم أخي حازم قد يقول قائل تابعني مليح قد يقول قائل هل لقبول هذا المقترح ينبغي علينا ان ننسى كل تاريخ ومساوي و... مقاسي بلوتو سمح لي ماسي التي حصلت والمجازة التي حصلت عبر تاريخ الإسلامي يعني مثلا يزيد بن معاوي وما فعل موقعات الحرم موقعة كربلاء قصف مكة حروب عين وردة ثورة التوابين مرج راهط دير الجماجم قتل عبد الله بن الزبير قتل عبد الله واسمه المسيب بن نجب الفزاري وهو من الصحابة سليمان بن سرد وغيرها يعني ما تستشكله يقول لك ما تستشكله على الانظمه الحاليه حدث مثله او أسوأ منه في عهد بني اميه وفي معركه الجمل وغيرها يعني قد يكون لا قائلها لا لا ما هو اكيد هيقول كده اكيد اكيد قد يقول قائل أي حاجه هتتقال لكن انت عند النقد اللي قام بهذا الافساد مش المنظومه الحاكمة اللي قام بهذا الافساد هم مجرمين من بره من بره المنظومه الحاكمه اصلا فلما تتكلم في قتل صحابة زي قتل سيدنا عمر بن الخطاب أو قتل سيدنا عثمان بن عفان القتل هنا حصل من طائف بغية يا أفضل أنا, أنا لا لما تتكلم عن عمر بن الخطاب أنا, أنا تكلمت سميت أسمى عبد الله بن الزبير ومسيد بن ناجب الفيزاري وسليمان بن سرد بنز... ومصعب بن الزبير أنا بكمل لك الإجابة ما أنا عشان أكمل الإجابة لازم أرجع أجيبك الجذور الأولى لحصول شكاك واختلاف أو اقتتال عشان اقولك ان الاكتتال حاجة من اتنين يا اما اكتتال من فئة باغية صرف فيش كلام يا اما اكتتال اوجاجة نار،, نار هذا الاكتتال والفتنه الفئة الباغية دي مواربدو زي ما حصل من الخوارج في دب الشحناء ما بين جيش معاوية رضي الله عنه ورضاه وجيش علي ابن ابن علي طالب رضي الله عنه سيدنا علي سيدنا ما كانش اصلا بينهم حروب ولا نوين يكون بينهم حروب بالكلية اصلا من بابه هو الموضوع فتنة حصلت ما بين سيدنا علي وسيدنا معاوية بسبب تدخل الشيعة لماذا لا لا الله لماذا لا تعلق لي على المثال تروح تيجي علي لم أذكر علق لي على مثال عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير هذا المثال ما أنا نفس ما أنا نفس ما بر ما أنا برجع عشان أجيب لك جزور المسائل وإن هي إما بفتن حصلت ما بين الناس ما بين ناس من المخطئين بالكلية او ان المخطئين او او او النار دي فن... بس احط الشاحن لان التليفون هيفصل حالي خلينا نكمل حزم خلينا نكمل الدور بس كاين الناس عندها ساعة ما انا أنا, ما انا قلت من الاول كذا ان الاشياء التفصيليه في نقاط عشان نكون منصفين وعلميين لازم هنفتح كتب عشان نذكر الاسانيد ونذكر الحوادث دي ايه ظروفها احنا هنعود للتفصيلات في روما واحده اخرى والله ممكن اخذ دور الان الاخ ابي اي اي اشرف دوري عفوا الدور عندي يا اخي الكريم الدور عندي معلش معلش يا اشرف معلش يا محمد طب ثواني بس معلش يا بعد اذنك محمد بس عشان اوكي اوكي معلش معلش ده بعد اذنك يعني جزاك الله خير مفيش اشكال اتفضل محمد اتفضل لا لا لا لا لا لا إخو لا محمد لا محمد أنت أصلًا شوف آه محمد العتيبي أوكي،, أوكي أوكي محمد أوكي الله مش مشكور في البداية أقول حقيقة النظام الإسلامي هذا حقيقة واقع حقيقة تاريخية وجدت ووجدت نتيجة نظام طبق فعلا في أرض الواقع هذا النظام هو نظام الخلافة الذي حكم فيه أبو بكر أبو بكر حينما نعرفه وكان خليفة المسلمين رئيس المسلمين وكذلك عمر عثمان سيدنا علي إذن يوجد نظام يسمى نظام الخلافة هذا النظام في طريقة لتداول السلطة طبقت في عهد الخلفاء الثلاثة هذه الطريقة تسمى في الشرع الإسلامي وفي كتب الفقه الإسلامي تسمى بالبيعة البيعة أن يختار المسلمون من بينهم من يبايعونه حاكم البيعة يشترط فيها رضى والقبول والحمد لله المسلمون الذين كانوا في السقيفة كانوا يمثلون رأي المسلمين لذلك طريقة أبو بكر وطريقة عثمان وعلي وعمر كلهم نفس الطريقة كلهم أتوا بالبيعة لذلك هذا نظام واضح المعالم وهو نظام محدى وليس نظام اتحاد وهذا النظام طبق على مدار التاريخ وان حصل فيه إساءات بعد أفضل العهود اللي هو عد الصحابة رضو الله عنهم الآن مقتل سيدنا عثمان هل يشكل على هذا النظام؟ قطعا لا لأن في مقتل سيدنا عثمان قد حصل انحراف من هؤلاء السوار المجرمون عن, عن الإسلام ونحن في الإسلام لا يوجد عندنا رجال دين حتى يقال أن هل تقع أخطاء؟ تقع اخطاء تقع جرائم؟ نعم لكن ممن؟ من أرازل الناس الذين قتلوا سيدنا عثمان هذا لا يشكل على وجود النظام وأن هذا النظام صحيح كذلك لا ي... وإن كان في تصور أحد أنه يشكل على النظام فلنأخذ الثورة الفرنسية على سبيل المثال أين الذين قاموا بالثورة غالبية ساحقة منهم واتوا في عهد الإرهاب لأنهم أتوا بالمقصرة وقتلوا جميع السوار يعني السوار قتلوا أنفسهم أما قتال سيدنا علي مع سيدنا معاوية فأمر طبيعي نتيجة اختلاف وجهات النظر لكنه كان قتال وفيه من الأحكام الشرعية التي تبين أنه لا يجوز أن يوجد على الجريح أو يقتل جريح الطرف الآخر وأن يعامل الأسراء معاملة حسنة إلى آخره. كذلك هذه توجد في الدول. يعني نحن نعرف أن الحرب الأمريكية حينما حاولت ولايات الجنوب أن تستقل حصلت حرب أهلية في أمريكا مجذرة أربعمائة ألف إنسان. جيوش كانت تسير معها مجموعات هائلة من العاهرات الذي لم يمت في القتال. مات نتيجة الأمراض نتيجة المعاشرة الجنسية مع هؤلاء العاهرات فرانكل روزفلت نفسه أو إبراهام لينكل نفسه قتل هل هذا يعني لا يوجد نظام أمريكي لا يوجد نظام رئاسي أمريكي أو أنه كان خاطئا؟ ليس بالضرورة لذلك يوجد عندنا نظام وهذا النظام أحكام شرعية والأحكام الشرعية حينما قال الأخ حازم عن الأحكام الشرعية فهو يتحدث هنا عن أحكام شرعية لها دليل فلا يصدر فقيه إلا من دليل لا يأتي أحد بالحكم من تلقاء نفسه نما يأتي به من الكتاب أو السنة والكتاب والسنة عند المسلمين قاطبة هي مصدر التشريع فالمسلمون اختاروها اختيارا والتزموا بما, بما فيها أي أنهم حينما شهدوا الله لا إله إلا الله شهدوا على أنفسهم بأنهم سوف يأخذون بجميع هذه الأحكام لأنها لا تحتمل إلا الصواب لا تحتمل إلا الصحة لماذا؟ لأنها أتت من الله سبحانه وتعالى والأدلة العقلية على أن هذا الدين من الله سبحانه وتعالى وأن هذا القرآن يا أخ محمد أخ محمد لا تيبي دعني دعني تصويب, تصويب. تصويب أخ محمد الموضوع, الموضوع الموضوع الذي تحدثنا عنه ليس أن مقتل عثمان أسقط مفهوم نظام الخلافة أو قدح فيه لأنه يظهر أنك لم تفهم ما كنا نقول ولم نقول ان ولسنا هنا, هنا بصدد إثبات أن الشريعة من الله أو من غير الله نحن أيضا هذه النقاط التي تثيرها لم نتحدثها إطلاق، إطلاقا فلا تثيرها التزم بموضوعنا نحن قلنا أنه أن نكل الناس إلى حسن نياتهم لا يعني بالضرورة أن هناك سيروره جيدة للنظام العام وضربنا مثال أن الناس كانوا في قمة الأخلاق والإيمان في عهد عثمان ورغم ذلك تسلط من قتل الخريف. فهو مثال والأمثلة تضرب ولا تقاسي أخ محمد وعلي. فمداخلتك في النقطتين هي مجانبة تفضل. طيب لماذا أنا قلت بسببت بالعدلة العقلية أن هذا الكتاب من الله سبحانه وتعالى السبب بسيط جدا لأن الأخ حازم حينما كان يخاطب الأخ عادل كان عادل يقول نحن من خلفيتين فكريتين مختلفتين تماما فكان فقط يطرح الأسئلة على الأخ حازم والأخ حازم يجيب إنما لم يقدم لنا أي دليل على أن هذه العلمانية يوجد دليل عقلي واحد على صحتها نحن نعلم دليل. ان العلمانية هي ب... هي, ب... هي, ب... هي, ب... هي ب... دقيقه لا. لا. لا هي دقيقه شوف هي دلاله هي دقيقه محمد دقيقة. محمد دقيقة. محمد ثانيه ثانيه اوكي اكمل دقيقتك وساقرا اكمل دقيقتك فكان الاخ لم يقدم لنا دليل واحد على العلمانية انها تصلح للحكم كان يحاجج الاخ حازم بالمواطنة أنا أريد دليل شرعي واحد على المواطنه بالعكس المواطنه شيء منحط لأنها تفرق بين الإنسان والإنسان يعني في الدول في أمريكا يفرق بين الأمريكي والأجنبي فيوجد تمييز بين إنسان وإنسان على أي أساس على أساس فقط المولد او على أساس فقط إذا حصل على جنسية أو اشتراها بالمال كما تشترى في الدول الغربية بينما عندنا في الإسلام تستطيع أن تكون مسلم في أي لحظة شيء وبناء على أسس عقلية هذا جانب الجانب الآخر العلمانية في هي تهيفتها دينية العلمانية جاءت من الرقرانية. من فضلك من فضلك للمرسة ف... فانصوبك لا العلمانية موضوعنا ولا هذا موضوع موضوعنا هي... هو النظام با... الإسلامي لا تقيقني المشروع حديث قبل كي تعلق على حديث كان قبل قبل ما واندو كيف تحنا الري... الريزهان الناس قاعد بغاد ترجع جزئياً بلك عندها. لا بالأقل ما يتزموا بالموضوع. الأمر يشبه أنك تكون الأستاذ يعطيك بحث حول تردي الأوضاع المعيشية. وتروح أنت تحكي له حول وجود حيات على بالمريخ المريكة. رح يقولك خارج و... الموضوع. واضحة الفكرة. شوف هيبل هيبل هي محمد. بل. محمد لم, لم ندخل في نقطة إثبات المنطلقات له أثبت المنطلق ولم أسأله لأنه كين كينو مسلمات أنا لا أسلم بها تجاوزناها لأنه الوقت ما يكفيش ان أثبت وجود الإله والله أثبت ان العلمانية لها منطلقات عقلية والله لم يكن موضوعنا هي عبارة عن شرح افكار هو يشرح منظومته الفكرية والله تصوروا للدولة كيف في يجب أن تكون والعكس اصلا لم يكن في في منحه والله في في أن نفني فني ده بعضنا لدينا اختلافات في المنطلقات وبالتالي اختلافات في فروعات أمر طبيعي هذا في نقطة النقطة الثانية ما لا تفهمونه أنكم تحاورون المخالف المخالف الذي لا يؤمن بمنطلقاتك وتنتظرون منه أن, أن يؤمن لكم بمسلماتكم وأن لا يحاجج لكم بالمسلمات الآن تجاوزنا في نقطة المسلمات لا يعني أن طرحكم صحيح. هي فقط لا نريد أن نغوص في نقطة تأخذ بنا شهرا أو شهرين في الحديث الآن لما تقولون فكرة سمعتك قلت وهذا ما أعيبه عليكم صراحة في الشق السياسي سمعتك قد قلت أن أولئك كانوا ثوارا انتهازيين وغيرهم عن من خرجوا عن عثمان بن عفا أوكي بمنطلقاتك أنت, أنت ترى هذا لأنك تنطلق من فكرة عدول هذا الشخص لكن إذ تكلمنا بمنطلق سياسي نقول بأنها ثورة شعبية ضد نظام حكم أما أنتم فقد سميتم بالثائرين ضد من اعترضوا سياسيا على حكم عثمان سميتموهم بالهمج وغيره تماما مثل ما يفعل معكم النظام السياسي فالنظام السياسي اليوم في مصر والله في الجزائر وغيرها فقط لأنكم تعارضونه سياسيا أدخونكم ولسقلكم تهاما كثيرا منها تهام الإرهاب وغيره تشتكون من هذا الفعل ثم تصنفون نفس الشيء من, من عارضكم أنتم لا تطرحون هذا الأمر من ناحية سياسية على أنه في تلك الفترة الزمنية قد ثار شعب ضد نظام حكم هي ثورة سياسية كغيرها من الثورات هو خروج غير عن منظومة الحكم قيقة قيقة قيقة فقط دقيقة فقط قيقة سأكمل والله أعطيك الكلمة قيقة. لما تحثوا هذا الأمر هي بينكم لما تكونوا متفاهمين يمكن أن تسلموا لكم لبعضكم نحن مختلفون نحلل هذا الأمر من منطلق سياسي ما يترتب عن هذا أن شعاركم في العودة إلى الخلافة يعني العودة إلى صلاح المجتمع الخلافة من تؤطر سلوك المجتمع في من بعد ومن ستكون المسؤولة عن تربيته لا إذا قيمنا تلك تلك الفترة الزمنية سنقيمها بمنطلقات سياسية سنقول أن شعبا ثار ضد منظومة حكم قد صنفها بالفساد أن... أن حتى في تلك الفترة الزمنية ظهرت عدم البيعة وعدم الرضا بالحاكم حتى لو كان الحاكم هذا هو ابن عم الرسول و أحد, المخل... أحد المبشرين بالجنة قتل أحد المبشرين بالجنة وبالتالي نقش الأمر من ناحيه سياسيه لأننا لا نسلم بالمنطلقات أخلاق طيب طيب, طيب سواني يا أستاذ محمد, محمد. سواني يا أستاذ سواني محمد. محمد يعني إيه سواني الله يصلح حالك مع عشان كده يا شباب قلنا إن لو نقشنا من أي زاوية أخرى غير زاوية الدين هنصطدم أصلا مع تعارضات منطقية يعني الأستاذ عادل بيقول نقشها سياسة لأن ممكن نقول إن دول كده كانوا مجرد صوار يعني على كده تجار المخدرات ممكن ينظموا صورة ويزيحوا خليفة راشد عن كرسيه للحكم لانهم عايزين ياخدوا راحتهم وهيسموا انهم صوار لانهم يقدروا يحشروا عدد كبير من المخمورين زيه كده احنا مش خلصانين كده احنا هندور في حلقة مفرغة من اللا امن واللا اتفاق واللا قانون اصلا عشان كده احنا بنقول ان لابد من مرجعي انت بتستنكر الان ان مرجعيتنا الاسلاميه ممكن تجعل الطاغوت يعتبرنا متشددين تمه مرجعيته هو العلمانية اعتبرت كل من يعارضه من منظور اسلامي حتى اللي لم يحمل سلاح لمجرد فكر اعتبره برضو ارهابي بل في بعض الاحيان بيعتبر كل معارض له ده في حد ذاته اجراء وشوفنا أنظمة دكتاتورية بتحبس حتى الألمان والليبراليين زيهم اللي هما بيزعمون إنه هم مع الألمان والليبراليين تمام؟ شيخ حس مثال مقتصرة. على موت قولهم شيخ حس مثال على موت ما ما أردته قولة لأنه لن أغوص في هذه النقطة لأنها حقيقة جزئية أنت تنطلق من فكرة والله دليلك على أن أولئك من خرجوا عن عثمان هم أناس خوارج انتهازيين هماج وغيرها من الاوصاف التي انطلاقا من فكرة عداله عثمان اذا انت تنطلق من فكرة أن عثمان مبشر بالجنه وبالتالي هو هي شخصية عادلة ومن خرج عنه إذن قد خرج من أجل الباطل هذا بمنطلقك إذن إصدارك للحكم كان من انطلاق من هذا المنطلق قد يكون صحيح عادة. إن سلمت بهذا المنطلق لكن أمان. إن لم أسلم بعدالة الشخص الآن سأدرس الأمر من ناحية سياسية أمان. هذا ما أردت قول أنا. أنا. أنا عارف الكلام ده أنا عارف الكلام ده يعني أنت على سبيل المثال لو جاء حد الآن يحكي لك عن واحدة أنت تعلم عنها أنها شريفة وقال لك ده انا شفتها مع انت مش هتصدقه وهتكذبوا لان هي شريفة عندك بس انتهت المسألة فهو انا طالما عندي دي مسلم شارعي نداء النداء رضي الله عنه ورضي الله عنه ورضي الله عنه ورضي بشرين بالجنة وزوج ابنتاي الرسول خلاص المسألة منتهية وبعدين ده الرسول اصلا وصفه بانه شهيد يبقى اللي هيقتي دول مش هيكونوا خيرة الناس يعني اكيد هيبقوا شوية همج قاتلاء لواحد من العشر بشرين بالجنة ده من العقلية يعني ف... فيا شباب عشان بس الناس تبقى عارفة الاخوة او الشباب دول مش مسلمين هو مش مكر معاك اصلا بالنصوص دي انت عملت زعلان وعملت ترد عشان ظنر انه مؤمن بالكتاب والسنه زيك الشباب مش مسلمين ف... فانت مقالوش داعي التعليقات دي الشباب فتحوا مساحتهم في الروم ان يسمعوا مرة عن, ال... عن شكل الخلافة من منظور مختلف يمكن سمعوا قبل كده من منظور الاسلام الديمقراطي اللي هو اصلا كفر ما هوش اسلام فحبينا احنا نقول لهم المنظور المختلف اللي بيرفض الديمقراطيه وبيعتبرها كفر تمام هو رجل مش مش مسلم اصلا مش على عقيدتنا سمع وما تطولش واتبع اسلوب كويس انه يسمعك ويبدأ اعتراضات تجاوبه بدون تطاول خلاص خير وبرك حته القفش ان لا لازم تقتنع ما هو مش هيقتنع بين يوم وليله النهاردة ذكرنا بعض مقدمات بكرة نتناقش في غيرها وغيرها وغيرها فالشباب يمكن زعلانة وظننا أنه هو بتكلم من خلفية إسلامية هبقى توزعين للكتاب والسنة لا هو رافض للفكرة أصحى حازم لا أتحدثني منطلق أي خلفية عندنا حقائق عندنا كده نحاول أن نطرحها الآن لا أظن أنه أحد قلل الأدب في المجموعة هناك مسؤول أيوة تمام في تمام فيلم. ما أنا بقول بالعكس أنكتو إن عملتوا أشطر. بأدب فعشان كده مكملين في الحوار طب. طيب وعدتني بالكلمة أخي أقدر أرد لا. على ما قيل. ولاك الكلمات فضلاً. لك الكلمات ما هيب الأذن أنه يريد أن يقول وراءك. طيب طيب إن لم يكن للشخص أي مرجعية يمكن أن يرجع لها، فكيف يستطيع أن يحسن قبح من الإسلام أو أو يحسنه في أي غام كان، سواء كان على ح صواب أو على باطل لا يستطيع لأنه لا يملك مقياس لا يملك مرجعية هذا أمر بالنسبة لعثمان. رضي الله عنه ليس الوضع كما يقال عثمان رضي الله عنه كان قادر على عبادتهم ولكنه رفض أعدادهم كانت محدودة والصحابة بالمدينة ولكنه رفض أن يستخدم حتى القوة معهم رضوان الله عنهم بل على الأكس من ذلك لبى جميع مطالبهم ولكنهم غدروا هذا هو الفارق بين ما فعله عثمان وما فعله على سبيل المثال العلمانيين في التورة الفرنسية حينما أبادوا أقليم فانديع عند بكرة أبيه أو حينما فعل أفر حينما فعل الرئيس الأمريكي في الحرب الآلية حينما أباد أهل الجنوب فلا مقارنة بين الإسلام ورحمته وبين هذه الأنظمة العلمانية أمر آخر وضعته في العنوان القانون الوضعي فنحن نريد أن نعرف على أي أساس يقاس القانون صواب القانون الوضعي أو خطأ خصوصاً إن هيبل كان يقول أن الطريقة العلمية وأنها قل النهيبل لا توجد الطريقة العلمية أصلاً حتى تختبر فيها القانون المجتمعات ليست هي مختبرات تقوم فيها بتطبيق القانون لأن إذا طبقت فيها القانون وكان خاطئ أن أنا أقول بطريقة علمية فقط عفوا آخر كلمة آخر كلمة, آخر كلمة آخر كلمة لذلك ما طرحه الأحازم حازم كان واقعيا وقد حصل فعلا في فرنسا نعرف إباحة العلاقات لذلك وزيرة العدل الفرنسية عملت DNA لوجود سبعة رجال عاشروها في فترة محدودة خلال شهر يمكن أو شهرين فحقيقة لا مقافنة بين الإسلام يا وبين آخي أي آخي نظام لي نقاطعك. نقاطعك عندما نحتج على بعضنا فنحن لنا نحتج على بعضنا بألفاظ عاشرها وكذا ونساء فيهن وذك فيه يا أخي السؤال ولا النقطة واضحة وبسيطة أقنعونا بما تطلبونه بنا أقنعونا الأمر منوط بالعقل طيب مع الله ولكن يقول لك ان ما, ما يقول <تخلينش> لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان يقول تقدم منطقياً وعقليا أما الجهه الفلانيه لديها فضائح جنسية والجهه الفلانيه قتلت إثبات الشيء يا أخ محمد لا ينفي معداه مع ونفي الشيء لا يثبت معداه مع وعليه فكل الأدلة والكلمه التي قلتها مع احتراماتي لك وانت على رأسي ولكنها لم تثري الموضوع أنا كان بالنسبة لي أحسن نسمع الأخ حازم وش كان يتكلم؟ لأنه كان يسير في وسط هذا الطيار وكنت قادر نفهم عليه ونرد عليه ويرد عليه أما هذا أنا نتكلم مع المجموعة من خلال هذا الأخوة المعلقين إذا آردتم التعليق فعلى الرحب والسعة ولكن بعقل ومنطق تفضلوا لأنك يا أخي الكريم أنت طرحت القانون التطوري أنت, انت حينما حاولت أن تنقذ مقالة حاتم قلت ان القانون يتطور والقوانين تتطور إلى آخر هذا الكلام فأنا هذا من... ردا عليك أنت تحدمت محياس خاطئ خاطئ للرد على على أدلة شرعية من الكتاب والسنة التي ثبت أصلها في العقل فهي أدلة عقلية أما التطور وما طرحت أنت حقيقة لا يوجد نظام من أنظمة سواء اقتصادي أو نظام سياسي أو نظام اجتماعي يخضع للتجربة في المختبر كما تخضع الفيزياء على سبيل المثال هذا كلام غير واقعي وغير موجود جيد جيد أخ محمد ذركة أخ حازم لحظة أخ حازم طيب. يا لحظة أخ حازم أخ حازم أسألك هو معكي. أسألك معكي. اسمح له معكي. أسمحي خنة يا أخ حازم أسألك بما تعبد بالذي تعبده هل قلت ما قال الأخ محمد أنت تتقول عليه أخ ما لا, ت... لا ذكرت تطور ولا ذكرت تاني. مختبر ولا ذكرت شيء حد تاني حد تاني اللي كان prail احكايات التطور لتفضل المهم في الفكرة المهم في الفكرة احنا تكلمنا في نقض الجزئية ده والستيس محمد وقلنا ان حتى الدول اللي ادعت الديمقراطية سابت فشل الديمقراطية وانها اقرب الى الديكتاتورية وانها مجرد شعارات مستهلكة قتلوا الهنود الحمر قلنا lest الروم قلنا ان الدول اللي ادعت الديمقراطية هي دعمة للديكتاتورات اللي حصلة اصلها في كل الدول قلنا الكلام ده <تصفيق> يا <تصفيق> <تصفيق> يا السلام عليكم معليش معليش اخذ دوره اذا ممكن دقيقه <تصفيق> <باركا. تصفيق> يا اخي حلمي <تصفيق> ك الديمقراطيه لاش الديمقراطيه التي قتلت الهنود الحمر هذه لم يؤطر لها كي عندما وصل الاسبان الى على أمريكا. كانت الموناركية اوكي يعني تفضل يعني حبيت نقول ما, ما ندخل في التفاصيل لكن... يعني آه... الدم... يعني هي اللي قتلت الطالبان في أفغانستان او ال... أو, ال... او ضيقت على على العراق من حرب الخليج الثاني من حاجه حاجه حاجه يعني البرك حاجه يعني ماشي حاجه يعني ماشي حاجه نغلقوها باش, باش تقدروا تتحاوروا في بيناتكم بعد مي اختصر باش نلحقوا الجابر ومحمد واسرة <تصفيق> داكور داكو. داكو. نختصر في دمو أنا المشكلتي يعني في هذه الحاطرة يقول لك بلك في المنظومة الإسلامية ألا لا أنكر بأن في المنظومة الخلافة النظام الإسلامي ولا الخلافة الإسلامية لا يوجد فيها قواني يوجد فيها قواني لكنها كما قال هادف لا يوجد مختبر لتجربة الطريقة العلمية للطريقة التاريخ من التاريخ نستنتج الخلاصة ماذا يقول الخلاصة في المنهج الإسلامي على خلاف الإسلامية أنه عندما العلم يعارض ما قاله الله يؤخذ بما قاله الله ولا يؤخذ بالعين وهذه المشاكل صارت في المنهجية الإسلامية في الخياة الإسلامية أنه عندما ده حت بدأ حت حاجة كده حل... العلم فيه عرض قال الله فيش أصلا ما أنت بتبني كلامك على مقدمة غلط فيش أصلا حاجة اسمها العلم وعرض كلام الله أصلا تفضل كده يتلى حاجة علمية عرض لا أريد أن أطقيقا يا أخو لا أريد أن أطعنا في دينك أه... أخوتي أريد ن... المشاركتك أعطيني ثلاث دقيقة ثلاث ثانية وأخلص الكلام تاعي في المنهج في في لистة الخلافة الإسلامية كيف عارضوا العلم أنهم كيف داو الغزوات تاعهم وهو ليس مبدأ إسلامي الإسلام لم يقل على الغز ولم يكن الأول من قال على الغزوات قبل الإسلام كانت غزوات من الغزوات كان نظام اقتصادي مبني على الغزوات هذه الله وكانت الضراعم كان نقود هولتم وكان الصلاطين السلام الإجتماعي بهذه الضراهيم ولما انتهت الغازة ظهرت الصلاطين راجعوا إلى كتابهم ولم يجدوا لا حلول لأن في كتابهم لا يوجد حلول لهذه المواضلات وهذه الحقيقة لذلك تشتت الخلافة وفي المصودة الخلاصة حتى لو أن في الخلاف الإسلامية هي قوانين تقدر أن تعتدل المجتمع معجزة على الإجابة على المشاكل التطورية لهذا قولكم بأن الغرب وأن العالم يتأمر عليكم هي بكائيات والحقيقة ان النظام الخلاف الإسلامي من الدين والسنة لا يستطيع أن يعطي إجابات لمسائل تطورية مش شكرا لكم شكرا, لك. شكرا, شكرا نمستان قد ينفوتوا عند, عند أشرف أشرف أوكي. أشرف من بعد جابر باختصار نحاوله في دقيقة ونص دقيقتين ومن بعد حازم راح تدي الوقت كامل باش على بالي بلي تقدر تريح في كلوب هاوس ست ساعات سبس ساعات اكدا حازم